لن نجاتي إلى النار. تدعونني لأكث. Tik a ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّمَ عَدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّا الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ فأنت كنا ما بالسين بالعباد الله be any وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ بُعْثٌ عَفَاءُ لِلَّذِينَ يَقُولُ بُعَفَّاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ مَا كنت about قال الذين تكبرون إن كل في وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا عَنْ مَا Hú, ما دعاء الكافرين إلا في ظلام في الحياة الثلاثة لقد آتينا لنا نصر رسولا الذين آمنوا في الحياة الدنيا الذين آمنوا في حياتهم دون. وَلَهُمُ الْعَمَّةُ وَلَهُمْ سُبْطَةُ وَلَوْ قَدْ أَتَيْنَا مُوسَى لُذَّ نابني إسرائيل الكتاب هداء إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بِحَمْدِهِ بِكَان فِي الْعَشِيِّ وَإِذْ كَامَ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه ابي لا يرى رسو فاضي الا فهم بيقول اني صاني a عِلْبِ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُوَ الزَّمِينَ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسير قليلا ما ستذكرون إن الزاعة لآتيه إن عسى لا في طول ولكن في ولا لا قال ربكم ادعوني أستجر لكم إن الذين يستكبرون هنا نبا دتي سيد خون مد الله كم الليل لتكون في جنحة مبصرا إن الله ذو ذللا ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم وعليم كوكلي شي لا اله الا الله را ان كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله الاو بقرا وسفاء فيدا او فرفكم فاء وسنصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيّبات. لا بَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ هُوَ الْحَيُّ هو والحي لا إذا إلا هو فادعوه الحمد لله صدق <تصفيق> الله العظيم